يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث السامن والعشرون قال عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال على وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم بعدي فسيار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها نواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث كنا قد بدان الكلام حوله في دروس ماضية وهو أصل في وجوب الأمر وجوب طاعة ولي الأمر وهو أصل في بيان وجوب طاعة ولي الأمر وأنها من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن الأمير إذا تأمر تعين على الرعية ان يطيعوه في المعروف يعني فيما فيه طاعة لله تعالى اما اذا كان امره بمعصية الله فعندئذ لا سمع ولا طاع لكن على الناس أن يناصحوا الأمراء وأن يبينوا لهم ما يجب وأن يبينوا لهم الحق وحكم الله سبحانه وتعالى ولا يجوز للرعية أن يخرجوا على الإمام إذا كان مطيعا لله سبحانه وتعالى واذا كان مؤديا لشعائر الله واذا كان يقيم العدل بين الناس فانه يتعين عليهم ان يطيعوا كما ان هذا الحديث يعد من علامات النبوه لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بما سيكون عليه بعض الأمراء من مخالفات بأوامر الله وأنه سيصادف الناس شيئا من هذه المخالفات فعليهم بالصبر ما دام هذه المخالفات لم تبلغ درجة الكفر ولم تبلغ درجة الخروج عن الملة وعلى الناس أن يراعوا أمر الجماعة فان ملاحظة جماعة المسلمين ومتابعة جماعة المسلمين من مقاصد الشريعة الإسلامية ولذلك لا يجوز لهم أن يخرجوا على العمى وكان آخر ما تكلمنا فيه مسألة إجماع الخلفاء الراشدين إجماع الخلفاء الراشدين هل هو حجة سدل بعض أهل العلم بحجية ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وعدم الخروج عليهم قد ضرب لنا المؤلف رحمه الله امثله لذلك بل انه ضرب لنا امثله لاجتهادات اجتهدها امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم يكن يعني لها دلائل من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها محل اجتهاد وقد قبلها الناس فكانت حجة وكانت اجماعا ومن ذلك فرضه ثلث الباقي للام في الغراوين ومن ذلك انضاؤه الطلاق الثلاث إذا تلفظ بها ومن ذلك قوله تحريم متعة النساء وقد عرفنا أن هذا إنما أريد به إظهار ذلك وإلا فإن تحريم متعة النساء قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ومثله ومثل ما فعله من وضع الديوان يعني تسجيل أسماء المسلمين وكتابة أسمائهم وصرف العطايا لهم حيث لم يكن ذلك قبل عمر رضي الله عنه وإنما كان المعمول به قبل عمر أن من يشارك في غزوة أو من يشارك في فتح وسرية يصرف له من فيء تلك السرية او من فيء ذلك الفتح لكن عمر رضي الله عنه لما ادرك بثاق ببصره ان الفتوحات ستنتهي وان الناس لا ينتهون فما كان منه رضي الله عنه الا انه حبس الاصول وصرف إراداتها وسجل يعني ودون الدواوين حيث أعطى لكل شخص يولد في الإسلام نصيبا من هذا الفيء قدره رضي الله تعالى عنه بقدر ارتباط الناس بالإسلام وبقدر جهودهم في الإسلام وبقدر ما بلوا في دين الله حيث ميز أهل بدر على غيرهم وميز آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على غيرهم وهكذا قال ووضع الخراج على أرض العنوة والمراد بالأرض العنوة يعني الأرض التي فتحت عنوة يعني بالقوة لان المسلمين اذا فتحوا البلاد بالقوه الاصل انها تصرف وتوزع بين بين الغانمين لقوله جل وعلا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن يعني والخمسة الأرباء والأربعة الأخماس تصرف للمجاهدين وأما ما كان حصل عليه المسلمون فيئا يعني من غير قتال فإنه يؤخذ فإنه يصرف على مصالح المسلمين كما في قوله جل وعلا وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منك وقال ما افاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاع الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء قال ومن الأشياء التي أحدثها عمر رضي الله عنه قال وعقد الذمة لأهل الذمة بالشروط التي شرطها عليهم حيث يقرهم على ما في أيديهم على أن يدفعوا نسبة منه للمسلمين قال ونحو ذلك قال يشهدون صحة ما جم ما جمع ما جمع عليه عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة مجتمعوا عليه ولم يخالف في وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على صحة ما قال به عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك حيث أول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها بأن الله يجري الحق على لسان عمر رضي الله عنه قال ويشهد لصحة ما جمع عليه عمر رضي الله عنه الصحابة رضوان الله عليهم فاجتمعوا عليه ولم يخالف في وقته ولم يخالف, ولم يخالف في وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم رأيتني في المنام أنزع على قليب فجاء أبو بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم جاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستحالت غرباء فلم ارى احدا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن وفي رواية فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب وفي رواية حتى تولى والحوض يتفجر كل ذلك كناية عن الفتوحات التي قام بها أبو عمر رضي الله تعالى عنه وعن المال الذي فاض في أيام عمر رضي الله تعالى عنه بسبب سعة الفتوحات وبسبب كثرة الخراج وبسبب تحبيسه الأرض والموارد وصرفه يعني ما يخرج منها قال وهذا إشارة إلى أن عمر رضي الله عنه لم يمت حتى وضع الأمور موضعها أم مواضعها واستقامت الأمور يعني في زمنه وذلك لطول مدته يعني التي قضاها في الخلافة فقد قضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه نحو عامين أما عمر رضي الله عنه فقد أتم عشرة أعوام قال وذلك لطول مدته وتفرغه للحوادث واهتمامه بها بخلاف مده أبي بكر رضي الله عنه فإن أبا بكر رضي الله عنه ايضا تعرض في مدته لبعض الأمور وعالجها رضي الله تعالى عنه بما يناسبها لكن أبا بكر رضي الله عنه قضى معظم وقته في اعاده المرتدين الى حضيرة الاسلام وبتسخيره الجيوش ليردوا من ادعى النبوة كمسيلمة والاسود العنسي وسجاح والذين ارتدوا عن الاسلام اعادهم الى الاسلام فكان جل وقته في هذه الحروب ومع ذلك فقد عرض له بعض المسائل منها ما ذكر عن مسألة الجدة جاءت تطلب ميراثها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال لها يعني ما رأيت لك في كتاب الله ولا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في أمرك شيء ولكن دعيني أسأل الناس فلما سأل اخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم فرض لها السدس فاعطاها السدس الى غير ذلك مما قطع به او مما ذهب اليه رضي الله عنه ومن ابرز هذه الامور كتابته المصحف كتابته المصحف وجمعه المصحف حيث عرض عليه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من حذيفه وعمر رضي الله عنه وكان رضي الله عنه في اول امره تردد كيف يفعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام فلما اخبر بحاجه الناس الى جمع جمعهم على مصحف واحد كتب المصحف بما أمر به زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع قال فإنها بخلاف مدة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإنها كانت قصيرة وكان مشغولا فيها بالفتوح وبعث البعوث للقتال فلم يتفرغ لكثير من الحوادث وربما كان يقع في زمانه او في زمنه رضي الله عنه ما لا يبلغه ولا يرفع اليه حتى رفعت تلك الحوادث الى عمر رضي الله عنه فرد الناس فيها الى الحق وحملهم على الصواب واما ما لم يجمع عمر الناس عليه بل كان له فيه رأي وهو يسوغ لغيره ان يرى رايا يخالف رأياه كمسائل الجدي مع الاخوه ومسألة الطلاق البتة فلا يكون قول عمر رضي الله عنه فيه حجة فيه حجة على غيره من الصحابة رضوان الله عليه لكن يعني ان يرى الناس رأي عمر رضي الله عنه فان هذا اقرب إلى السداد خصوصاً إذا وضعنا في الحسبان أن عمر رضي الله عنه أنطق الله الحق على لسانه قال وإنما وصف الخلفاء بالراشدين في قوله فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز لأنهم عرفوا الحق أي لأن هؤلاء الخلفاء الراشدين عرف الحق فكل خليفه عرف الحق وسار عليه والتزمه فهو خليفه راشد وقضوا به فالراشد ضد الغاوي والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه وفي رواية المهديين يعني ان الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه قال فالاقسام يعني في الحكام ثلاثة راشد وهو الذي عرف الحق وتمسك به وغاو وهو الذي عرف الحق وحاد عنه وضال وهو الذي لم يعرف الحق فالراشد عرف الحق واتبعه والغاوي عرفه ولم يتبعه والضال لم يعرفه بالكلية فكل راشد فهو مهتد وكل مهتد هداية تامة فهو راشد لأن الهدايه إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به أيضاً. وفي قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم عض عليها بالنواجد كناية عن شدة التمسك بها. والنواجذ هي الاضراس بل إن أهل العلم يقولون هي آخر الأضراس. فإذا تمكر الإنسان من قبض الشيء بآخر أضراسه، فقد قبضه بكل بكل أضراسه. أوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يعني ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل في الشريعة فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا لأن هذا يندرج تحت القواعد العامة والكليات والسنن ومن كان بدعة لغة يعني يسمى تطلق عليه في اللغة, في اللغة اسم بدعة كما فعل, كما فعل عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على امام واحد في صلاة التراويح وخرج يوما وهو ينظر الى استماعهم في الصلاة جمع الرجال على امام وجمع النساء على امام فلما رأى وحدة الناس في الصلاة ولما رأى اجتماعهم في الصلاة ولما رأى أداءهم صلاة التراويح أداء واحدة قال لمن حوله نعمة البدعة وبالحقيقة إن صلاة التراويح ليست بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها وصلى بأصحابه ليلة أو ليلتين ولما اجتمعوا لليله الثالثة أو الرابعة لم يخرج لهم وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج لهم لا لأن الصلاة ليست مسنونه ولا لأن الصلاة ليست مشروعة ولا لأن الجماعة ليست سنة في الصلاة وإنما لأنه علل ذلك بقوله خشيت أن تفرض عليكم خشيت أن تفرض عليكم لذلك لم يخرج لهم وكان يصلي في بيته صلى الله عليه وآله وصحبه يقول المصالح المرسلة توصف بأنها بدع المصالح المرسلة قد تكون في امور عامة يراعى فيها مصلحة المسلمين فهي من هذا الجانب ترتبط بالشريعة وتكون مسائل دينية وقد تكون من اجل التوسعة على الناس في امور دنياهم فاذا كانت من امور الدنيا فلا توصف بالبدع لان البدع مرتبطة بأمور بالامور الشرعية وإن كانت من الامور الشرعيه فتوصب بانها من المصالح المرسله لا من قوله وإياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله تحذير للامه من اتباع الامور الامور المحدثه المبتدعه وأكد ذلك بقوله كل بدعه ضلاله كل بدعه ضلاله والمراد بالبدعة ما احدث مما لا أصل له في الشريع يدل عليه فاما ما كان له اصل في الشرع فاما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعية او فليس ببدعة شرعا وان كان بدعة لغة قال وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول في خطبته إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور أو شر الأمور محدثاتها على أن الكلام مستانف وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقوله كل بدعة ضلالة يعني هذا للصغراء ولذلك ما ذهب إليه بعض أهل العلم من تقسيم البدعه إلى حسنة وسيئة وأن البدعة الحسنة ليست من الضلال وأن البدعة السيئة هي الضلال هذا التقسيم يعني لا موجب له لأنه إن كان الفعل الذي يفعله الناس مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة فلا يسمى بدعة وإنما هو سنة وإن كان مما أحدث وليس له أصل فهو بدعة وبدعة ضلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين الله كاملا غير منقوص والله تعالى بين لنا ذلك حيث قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال وخرج الترمذي وابن ماجه يعني في سننيهما من حديث كثير بن عبد الله المزني قال وفيه ضعف يعني في كثير عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آذامي من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا فقوله من ابتدع بدعه ضلاله نعم هذا قيد لان الحديث جاء في الطرفين من سن سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيء ومن سن سنه سيئه كان عليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزارهم شيء م? ما اسمع ما نسامع لابد ان ترتبط بالدين لان الامور العامة الامور العادية لا توصف بكونها بدعة ولا بكونها سنة وانما اللي يوصف بالبدعة والسنة ما كان يعني من امور الدين من امور الشرعي من أمور الدين ما يحدثه الناس يزعمون او يرون انه من الدين هذا هو الذي يوصف بالبدعه وبالسن ايش اي حديث ايش هو اي لانه قال كل بدعه ضلاله اي يعني كل احداث في دين الله مما ليس منه فهو ضلالة وفي قوله بدعه ضلاله يعني هي ما احدث في دين الله فالكلام متطابق وليس بينهما اختلاف قال و... نعم المراد به احياها بعد ان اخفيت واميتت قال وخرج الامام احمد من روايه غضيف بن الحارث الثمالي رضي الله تعالى عنه قال بعث الي عبد الملك بن مروان فقال انا قد جمعنا الناس على امرين رفع الايدي, عند المنا... رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعه والقصصي بعد الصبح والعصر فقال أما إنهما أمثل بدعتكم عندي يعني أخفها ولست بمجيبكم إلى شيء منها لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما احدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير أو فتمسك, بسنة فتمسك بسنة خير من احداث بدعه. قال وقد روي عن, عمر رضي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله يعني انه موقوف وليس مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام نحو هذا فقوله وكل بدعة ضلالة يقول من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلال والدين بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات وسواء في ذلك يرجع إليه فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع اليه فهو ضلاله والدين بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات او الاعمال او الاقوال الظاهره والباطنه وأما ما وقع من كلام السلف رحمه الله من استحسان بعض البداعي فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورعاهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه وروي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة قال ولكنه قال ورو وروي أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال له إن هذا لم يكن فقال عمر قد علمت ولكنه حسن وقول أبي رضي الله عنه لم يكن فيه نظر لأنه قد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أياما ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن على قيام رمضان، كما قال في كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم، ويرغب فيه. وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا وهو صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في رمضان غير ليلة ثم امتنع من ذلك معللا بانه خشي ان يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به وهذا قد, قد امن بعده صلى الله عليه وسلم وروي عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفرادي في العشر الأواخب. قال هذا حديث رواه أبو ذر أو رواه من حديث أبي ذر أبو داود والنسائي والترمذي وهو حديث حسن. ومنها يعني من هذه. أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين وهذا قصار من سنة خلفائه الراشدين يعني إقامة صلاة التراويح أو صلاة القيام فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما قال ومن ذلك يعني مما أحدث من أعمالي الشرع أذان الجمعة الأول زاده عثمان رضي الله تعالى عنه لحاجة الناس لكن جرت عادة الناس أن يسموه بالأذان الثاني وليس بالأذان هو الأول من حيث فعله لكنه سمي بالأذان الثاني من حيث مشروعيته فلا يعني اشكال في ذلك قال واستمر عمل الناس عليه زاده عثمان رضي الله تعالى عنه لحاجة الناس اليه واقره علي رضي الله تعالى عنه واستمر عمل المسلمين عليه وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال هو بدعة يعني لعله أراد به البدعه اللغوية ولعله أراد ما أراده أبوه في قيام رمضان قال ومن ذلك يعني من الأمور التي أحدثت وتعتبر من أمور الشرع. جمع المصحف في كتاب واحد توقف فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أصله وهو أنه كتب المصحف بين يديه يعني كلما نزلت آيات أمر بكتاب الوحي أن يكتبوا وكان كتاب الوحي يجمعون ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولبعض أفراد الصحابة مصاحب كعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم لانهم كانوا يكتبون ويجمعون وكان كل واحد منهم يحتفظ بما يكتبه عنده إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم ما كتبوا كيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة الوحي ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا بل إن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته توحي بضرورة جمعه حيث كان إذا نزلت عليه الآيات يقول لهم للكتاب الوحي بعد أن يكتبوا ضعوه في الموضع الذي يقال فيه كذا في السورة التي يقال فيها كذا فكان يشير إلى موضعه في السورة وإلى موضعه في الآيات لا هو كان يأمرهم لكنه ما كان يطلب منهم أو يأخذه منهم وإنما كانوا يرتبونه وفق ذلك ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعرض المصحف في كل رمضان ومعنى يعرضه يعني يعني كان جبريل يحضر ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ والصحابة رضوان الله عليهم يتابعون قراءته وهذه المتابعه تطابق ما كتبوه عندهم وفي السنه الاخيره عرض النبي صلى الله عليه وسلم المصحف مرتين بدلا من مره واحده كل ذلك اذانا ببيان المصحف وقراءة المصحف وفق نزوله وترتيبه أو وفق ترتيبه وحضور الصحابة رضوان الله عليهم العرضة أو العرضتين إنما كان الغرض منه هو مطابقة ما هو عندهم بما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه كل هذا يوحي بأن جمع المصحف يكون يعني من هديه صلى الله عليه وسلم قال ولا فرق بين أن يكتب أو أن يكتب مفرقا أو مجموعا بل جمعه صار أصلحا وكذلك جمع عثمان رضي الله تعالى عنه الأمة على مصحف واحد ويعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة وقد استحسنه علي رضي الله تعالى عنه وأكثر الصحابة وكان ذلك عين المصلح قال وكذلك قتال من منع الزكاة وهذا فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه توقف فيه عمر وغيره رضي الله عليهم حتى بين له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أصله الذي يرجع, الذي يرجع الذي يرجع إليه من الشريعة. حيث قال والله لا, لا, أف... لا والله لا أقاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرنتها في كتابه. فوافقه الناس على ذلك. ومن ذلك القصص. وقد سبق قول غطيف بن الحار إنّه بدعى. يعني أن يقصوا على الناس بعد الفجر وبعد العصر وقال الحسن القصص بدعة ونعمة البدعه كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية واخ مستفاد وإنما عني هؤلاء بأنها بدعة الهيئة الاجتماعية عليه يعني اجتماع الناس عليه في وقت في وقت معين لكن اصل التذكير من السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول اصحابه بالموعظة كان يتخولهم بالموعظة يعني كان يختار بعض الاوقات فيعظهم ويعلمهم وكان يخصص لهم أوقاتا يدارسهم فيها فخصص لهم وقتا أو يوما يجتمعون فيه يعلمهم صلى الله عليه وسلم فهذا أصل لكن قصره على القصص فقط أو جعله في أوقات محددة هذا الذي وصف بانه ايه بدعة ونحن عندنا يعني كما يقول الاصوليون انما لا يتم الواجب الا به فهو ايه فهو واجب قال ها هو اجتماعهم للذكر اذا كان مطلقا هذا امر ساي لكن ان يحدد بيوم او بساعه معينه بدعوى ان لها خصوصيه وان لها ميزه غير مستندين في ذلك الى الى ادله شرعيه هذا الذي يعد من الابتداع قال وانما فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وقت معين يقص على اصحابه فيه غير خطبه الراتبه في الجمع والاعياد وانما كان يذكرهم احيانا او عند حدوث امر يحتاج الى التذكير عنده ثم ان الصحابه رضوان الله عليهم اجتمعوا على تعيين وقت معين وقت له كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكر أصحابه كل يوم خميس. قال وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدث الناس كل جمعة مرة والمراد بكل جمعة يعني مرة في الأسبوع وليس المراد به يعني يوم. فينا بيت فمرتين لأن الجمعة ما تكون مرتين هذا الدليل على أن المراد به فين اكثرت فثلاثا ولا تمل الناس لان سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتخولهم الموعظه قالوا في المسند عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها وصت قاص اهل المدينه بمثل ذلك وروي عنها انها قالت قالت لعبيد بن عمير حدث الناس يوما ودع الناس يوما لا تمل لهم وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه امر القاص ان يقص كل لذات ايام مره وروي عنه انه قال له روح الناس ولا تثقل عليهم ودع القصص يوم السبت ويوم الثلاثاء قال وقد روى الحافظ ابو نعيم باسناده عن ابراهيم بن الجنيد قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال قال سمعت الشافعي رحمه الله او رحمة الله عليه يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود فما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول ابن عمر او واحتج بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي قال ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل ان البدعة المذمومة ليست لها اصل من الشريعة ان البدعة المذمومة ما ليس لها اصل من الشريعة يرجع اليه وهي البدعة في إطلاق الشرعي، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه وإنما هي بدعة اللغة اللاشرعاء لموافقتها السنة قاص أهل المدينة المراد به الذي يتولى القصص في المدينة إيه؟ لا في ذاك الوقت كان واحد قال وقد روي عن الشافعي رحمه الله كلام اخر يفسر هذا وأنه قال والمحدثات ضرباني ما احدث مما يخالف كتابا او سنتنا او اثرا او اجماع فهذه البدعه الضلال وما احدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذه من هذا وهي محدثه غير مذمومه قال وكثير من الأمور التي حدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها هل هي بدعه حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا فمنها كتابة الحديث نهى عنه عمر رضي الله تعالى عنه وطائفة من الصحابة ورخص فيه الاكثرون واستدلوا له بأحاديث من السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وقال اكتبوا لأبي شاء وكتب هو للأمراء وكتب الكتب والعهود والمواذيق قال ومنها كتاب تفسير الحديث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كل كثير منهم وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي من في الحلال والحرام ونحوه قال وهذه توسع وفي وفي توسع وفي توسيعة الكلام وفي توسيعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل عن الصحابة والتابعين عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك يعني من حيث الكتابة. وبهذه الازمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم موجودا موجودا في زمانه وما حدث من ذلك بعدهم فيعلموا بذلك السنة من البدعة قال وقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون وإنكم ستحدثون ويحدث لكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين وروى ابن مهدي عن مالك رحمه الله قال لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وكأن مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من, من التفرق في أصول الديانات من أمر الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين واستباحه دمائهم وأموالهم أو تخليدهم في النار أو في تفسيق خواص هذه الأمة أو عكس ذلك فزعم أن المعاصي لا تضر أهلها أو أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد احدا يعني هذا كما يزعمه بعض غلاة الصوفية قال وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى من قضائه وقدره فكذب بذلك من, فكذب بذلك من كذب وزعم أنه نزه الله بذلك عن الظلم وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته مما سكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان فقوموا نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك وزعموا أنهم فعلوه تنزيها لله تعالى عما تقتضي العقول تنزيهه عن وزعموا أن ذلك وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله عز وجل وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درج صدر الأمة عن السكوت عنها وإما أحدث فيها في الأمة بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك لمخالفته للرأي والاقيسه العقلية ومما حدث بعد ذلك في الحقيقة بالذوق يعني ومما حدث بعد ذلك يعني من البدع الكلام الحقيقة بالذوق والكشف وزعم ان الحقيقة تنافي الشريعة وان المعرفة وحدها تكفي مع المحبة وانه لا حاجة الى الاعمال وانها حجاب يعني الاعمال او ان الشريعة انما يحتاج اليها العوام وربما انضم الى ذلك الكلام في الذات والصفات بما يعلم قطعا مخالفته للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة قال والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم يعني كل هذه من المبتدعات التي ابتدعت وكلما تأخر الزمان كلما زادت تلك البدع